وَأَمَّا من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إِذَا تردى إِنَّ علينا للهدى وَإِنَّ لنا للآخرة وَالْأُولَى فأنذرتكم نارا تلظى